ان مصر كانت بتدار بهذا الشكل من السوق والخيانة والعمالة لجماعات التكفير اللي اللي عداؤهم ظهر الإسلام وتواطأوا معهم على مين على ضرب الجيش المصري اللي هو حاق الصد الاول لي لنا كلنا والعالم الإسلامي ساقط كل الجيش العربي استمرت توه فين جيش سوريا فين جيش العراق العراق النهاردة شوته أوبيش متودعش يجرب الجيش ده لهم وفي ليبيا ثمن جيش الليبي ثمن جيش الليبي أنا قلت بلق بقى في حاجة هي كانت المقارن من ايام العراق إسقاط الجيش إسقاط جيوش إسقاط جيوش اللي هو منهج اللي خلوا مسلمين لكن انكسروا في مصر انكسروا في مصر وتخيل لما, لما رئيس البلد يتأمر على الجيش مين اللي مات من طرف حوالين كذا مين اللي مات الكفار بقى مش مسلمين يصار. يعني انا أساس صار بشر عارف الناس بيصلوا وبيصيملوا بيصلوا للمغربي وبيعملوا فوكلة أنا بس عايز بس الناس اللي بي... اللي ل... ل... ل... ل... ل... ل... ل... اللي بيقولها متعاطفين والاقتلاب ومش عارس ايه يا دكتور ده اللي مات ده ناس في منتهى منتهى الطيبة والمسكنة ناس من قائر ريس ريس ملوش, ملوش دماءة سياسية ولو اجندة راح يقض الجيش بتاعه ثلاث سنين بس هو عند الاخوان المسلمين كار طب اين عاوز حتى بالكفة ايه القائد بتاعه مثلا لما تيتي الجند مسكين زي كده وفتر وبيحب السجود ده. طب هو القائد عمله ايه دا انا اتصور مثلا ده راجل قائد كبير ده ممكن يكون انا عاجله طب محمد بقول المشكلة المشكله في فكر الاخوان عشان كده هقول لك احنا بنعادي الاخوان ليه دول كذبه انا يدعيوا ان هم بي بي بي بي بي بيقولوا الإسلام هو الحل وهم اكذب خلق الله انا اصدق القول انا الفيديو ده صدمني صدمني لان انا ما كنتش اتوقع انه يكون يعني ايه ده ايه الخيال ده يا دكتور سبحان الله الملك عبد الله وهو بيقول الكلمه بتاعته ان كانوا يعني موديين العرب وموديين المسلمين في اتجاه لا يعلم مداه إلا الله وبعدين يا دكتور عبد محمود عبد ومعليش اسمحلي أنا عارف انتها طبعا احنا كلنا بنحب السعودية ونحب اه اه يعني مالهج السعودية وحفظوا علاقاتنا وحيد ونسألوا ان يحفظ ملك السعودية وان يديموا على طاعة الهاتف أنا عارف, عارف ايه موقف علماء السعودية فين وطور أنا اسمح ايه دماغب مغزي الرئيس ايه معه ضد معه وقال انه لا يجوز الانتماء لأي تنظيم انتو فين الكلام ده فين فضائياتكو فين خطر الضوء بتاعدكو فين فين النجاوي بتاعدكو ده الكلام في الاخوان يعتبر عند هؤلاء بعد ما امير ده افضل عند عند الاخوان يعتبر او عند العلماء عشيتي بيلك ان العلماء اللي موجودين هناك زي ما قلنا اغلب الناس المشاهير اللي موجودين هناك حتى اللي في الحرامين حتى اللي في وزارة الاوقاف حتى الناس كلها دول عبارة عن اخوان صرف اخوان معترضين على اللي بقوله الملك هذا من حرام انا عاد اقول لهم بقى رسالة بعد اذنك اذا كنتوا انتوا مش قادرين انتوا رسالة الرساله ديت لنا يا عم فرح حداك وهنشتغل في قناه بسيطه اشتغل اعملوا قناه ثانيه واهل نقس الشريحه اللي بالصين يروحوا فرحنا القاتل البصيره الحمد لله كشفتهم وستظل تكشفهم باذن ربنا يعني انا انا انا الصراحه انا متحفظ على موقف ولا بسود متحفظ هو, هو شايف له مبرر موقفهم ناقص مخزي موقف صح خلينا نتفق مع بعض فيه؟ فيه؟ فين فين فين مذاوبكم فين مؤتمراتكم يا راجل بتقولها على الرسول هما بيقولوا كل يوم مؤتمر بس ما يجيبوش سيره الاخوان الاخوان عندهم دول الشيخ الشريف الاول وبعدين اقول على الشيخ مشاوير السلام عليكم السلام عليكم الله اهلا صوتك حاضر يا مولانا اتفضل طيب اتفضل قاله السلام عليكم عليكم, عليكم السلام, السلام ورحمة الله وبركاته شيء أه... الحاشق محمود الحمد لله الله يحفظك أخوكم الشريف عادل ابن خالد الحارث من السعودية يا أهلا ومرحبا أنا متابع دروسك يا شيخ عبر قناة البصيرة أسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياك على هذا الدين حتى نلقاه اللهم أمين يا رب ونشد على أيديكم وإن شاء الله تعالى إذا جاتني فرصة وزرت مصر لأزوركم إن شاء الله إلى موقع القناة أو إلى بيوتكم هذا شيء يشرفنا. تصرفونا والله هذا لي بس فقط نظرا للذرة التي تستعملها يا شيخ بدروسك أنا قرأت إنه كاتين عميد دار العقيدة المصرية يرأت يصير الاسم عميد الدار المصرية للعقيدة حتى لا يأخذ علينا بعدين مستقبل أن العقيدة مصرية وعقيدة أجازية وعقيدة نقص على العقيدة التحوية على نفس الكلام يعني ما هو العقيدة العقيدة التحوية أولا أتو الله جل وعلان يثبتكم يا شيخ الله ينسل معكم ونبوضونا <تصفيق> كثيرا <تصفيق> الله ومن ثلاثين سنة ومن ثلاثين سنة وأنا يدعوني الإخوان في مدينة الطائف إلى الدخول معهم ولله الحمد الله عز وجل نورها الفطرة التي كنت عليها وكنت أرفض هذا الأمر جملة وتفصيلا. الحمد لله الحمد لله العصم الحمد لله الحمد لله فأنت الله أني موفق يا شيخ الله يأخذك شريف وكيف أحصل على كتبك يا شيخ وأنا أتابعك في التلفزيون ولكن نظرا لأن وقتي مشغول كثير السفر فكيف أحصل على دروتكم بالعقيدة وبالذات في مسائل التوحيد والأسماء والصفاء ان شاء الله اتصل على الاخوة اللي موجودين في القناة او في الكنتور لا في تليفون نحن نحرك بقلها الشاشة اتصل عليه في الكنتورة ايخبروك ان شاء الله ان شاء الله وكيف امكانية زيارتكم في مصر يا شيف يا اللي وسهلا يا مرحبا بك اتصل على التليفون أنا منذ, أن... منذ ان صارت الاحداث في مصر وان ان انبه كل الاقرباء وخاصة من بني هاشم من آل البيت بهذا الامر الخطير وأقول يجب عليكم يا بني هاشم أن تكونوا أولى الناس بالعقيدة الصحيحة واتباع النبي عليه الصلاة والسلام وطلب العلم الشرعي وترك كل من يدعوكم إلى أي جماعة كان ومدعان قملا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي بن أبي طالب ولا إما الأربعة ولا الصالحين في القرون الثلاثة الأولى كانوا يدعون إلى الله عز وجل ويعلمون الناس ويتركون إيابهم إلى الله وحسابهم عليه سبحانه وتعالى بزاك الله خير بزاك الله خير جزاكم الله خير يا شيخ الله خير لكن شو الفطره حلوه ازاي والعافيه ايوه كبيره جدا فعزي باشا السعودي كده اه ارجعوا ممكن كله. بعيد عن الاخوان وانا بتكلم على السعودي على اعتبار ايه هي خطر على الخطر, الخطر علي الوقت يعني انت بصرا على خطر لا ازاي انا هحس براحة شوية في ايه في ان ربنا شال عننا هم كان موجود انت باش تعرف انهم ده بيكيدوا لمصر كي... مش... مش... مش... مش... مش... كل كي... المكر بتاعهم ان شاء الله عز و ده اللي هنكشفه لان الم... ال... ال... المؤتمر اللي عملوا مبارح في غزة آه... في... في الاخوان المسلمين كشف عن نواياهم ما كل مرة بيكشف عن نواياهم فهم بيحاولوا يجلسوا على الناس والجزيرة بتحاول تنقل التابلس ده فلما كانتش فيه قناة تردهم وتبين الناس حق اخيتهم هتيجي تبص تلاقي ايه, إيه لأن لو حتى الجماعة الاعلاميين اللي موجودين في القنوات زي السي بي سي السي ب و... وال تي والمحور وبريم وكلام من ديت الكلام ده هو عند الناس اللي هيتكلموا بمنطق من الاسلام ومنطق الدين مش هيقبلوه قوي انما انت بتتكلم بدافع عقيده وتكشف شبهاتهم وبتقول لهم تعالوا تعالوا تعال محمد المقصود ده يعني يقولك لك تكفيري محدود بلاش محمد مصطفى عشان هو يبيع دمه ادي له واحد من اللي موجودين هنا نتحاول ونتناقش وقال بالكلمة على بعض والله ما عندهم حد. خلينا نكمل ده يا طب محمد وإنه وإنه فده صادم بس نكمله طبعا الكلام ده الإعداد بتاع الفيديو ده إحنا موجود على النت إحنا خلناه من نقلا عن القاهرة والناس لما عملوا البتاع ده الفيديو ده بالنسبة للمكالمات المسابدة لعظون عبد الرحيم علي أو كده يعني بس أنا عادي نحن كلمة قبل مد عشان بس إرسالة للمشاهدين الحكمة ضلت المهم يعني مش ما إحنا خدنا الفيديو بالقرار حموا فيه على منهج قرار الناس قرروا الناس ودي من الحاجات اللي بتخلو بعض الناس ينظر إنه مثل هذا الفيديو إذا الناس على إنه كلام قد لا يقبل على اعتبار إنه لهم في قرار الناس بيزيو بعض البرامج أو بصاريفوا بعض الناس الإسلام بحره غيره بيسوي قصور سيئة عن الإسلام فبنقول يا ريت القائمين على القرارات يتقوى الله في, دي في دينهم ويحافظوا على العقيدة احنا بالنسبة للأمر فيهم في موقفنا من القنوات دي وما يتعلق معلوم بيه. احنا ميقول في اي مكان الحق حق لكن احنا مش موفقين على ما يحصل انا بتكلم على الفيدو من جهة نسبة الحقوق اه صحيح لان احنا لابد ان ننسى عبد الرحيم علي عامل شغل كبير وان كان الاخ عبد الرحيم علي او الموجودين هناك لهم اتجاهاتهم او لهم وضعهم لكن ايا إن كان انا عندما يكون واحد صادق وبتكلم بصدق احسن من واحد نصاب كذاب قاعد بيدحك على امه محمد صلى الله عليه وسلم ولو كلام عكس. إيه إيه تجيب له موقفين في عك أو, أو عشر مواقف أو أو لا لا ولا ولا لا. هو اللي عبد الرحيم علي لو بعيد عبد الرحيم علي وغيره من ناس يمكنهم وقع خوف على الوطن وعنده وطنية ولقل وطنه حتى وإن كان فهمه للإسلام فيه قصور انت لك إزاي. إنما أنت مش فهمك إسلام في قصور لا ده فيه تضليل. وا. فيه كذب تكثير. خوارك تكفيري عبد الرحيم <تصفيق> علي تبنيو لك لحاجة مرة أنا كلمت عبد الرحيم علي فأنا بقول له الهي انا عارف ان انت لك موقف عداء من الاخوان قال لي لا انا بيعرضه اكش والله كده هم تقولوا غريبة الحكاة دي قال لي لا انا هم مصريين بس يرجعوا كده وفوق وبناء ادمين صح كلم من الاحاوطنية اه <تصفيق> فأقول له <تصفيق> انا بتكلم على ما يرضي الحق سبحانه وتعالى ما لا يرضي الله اقول ام حابس كنديري ارجع شكرا مين اقول ام حابس كنديري الاول بقى طيب تفضل فضل لقى محابس يا ايوب سلام عليكم يا الكابتن دكتور طالع عارف ان الانتخابات والحاجات دي وفقا لكلام سعادتك انه مخالف للشريعة فالنهاردة المشير السيسي تلقى طعن واضطراب شعبي عليه حول تشريعه المبيعه وكيف تتم تمام حاضر هجيب السؤال ده ان شاء الله مم. تمام هو السؤال ممتاز بس خلاص احترم علي الاول لا انا بقى مضخك ايه إن عبد الرحيم علي أصدق في ولاؤه البلد وولاؤه بالنسبة لكلامه من الجماعة الكذابين دول صحيح. من وفد غنيم ومن محمد عبد المقصود ومحمد الصغير والجماعة اللي خدع أمّة محمد صلى الله عليه وسلم على مدار 80 سنة يقولوا له الإسلام والحل هو أول ما بيسكم أسقطوا هذا الشعار ليه وقت محمد الصغير ألف دم من إنتاج الألاني حنا كنا الآن مع خيارة الشاطر هو وحيد بالي تقريبا وقال في مئة ألف منتظرين في أماكن محددة في محافظات انه انتوازين ساعة الصفر مانا ما اقول لك او لمين ساعة الصفر يعني هيحارب مين اذا كان جعل الشعب المصري عدال الله عز وجل اهو انا اقولك لما يكون واحد جاهل بدينه واحد مسلم يقول لا لا محمد رسول الله ومش فهم دينه ده محتاج تعريف ولا محتاج تكفير ايه تعريف والاخذ بيده ومين قالك ان جماعة الاخوان هي الاسلام وما سواء كافر دي المسلم مشاركة هذا السؤال مهم تعرجنا اه بقول انتوا بتقولوا الانتخابات ديمقراطيه هكذا قلنا وهكذا ندين انما الوقت السيسي اصبح رئيس البلاد فاله السمع والطاع له السمع والدوعه والبايعه والبايعه رغم انه جاء عن طريق صيغه الانتخابات ما هو لو وصل للحكم سواء بالتغلب القوى والفرض الهيمنه أو وصل بانتخابات بطريقة غير مشروعه زي ما وصل مرسي ووصل السيسي ووصل الحسن بعرف وكل أكبرك إزاي؟ أو بيعه بيعه بيعه الناس بيع شرعية زي ما حصل في المملكة العربية السعودية بالنسبة لوضع الأمور هناك كل هؤلاء طالما أصبح الملك في يده والغلمة ورجل مسلم مسلم يشهد أن محمد رسول الله ويقيم الصلاة وأقام فينا الصلاة فلاه السمع والطاعة في غير معصية الله وهذه البيعة الخاصة إن أقول لك من رئيسك في بلدك هذه تقول رئيس فلان لا يوجد خروج عليه ولا يهدد خروج عليه ولا يسبه وكذا فأطيعه في طاعة الله ولا أطيعه في معصية الله لأنه من أرده هذه البيعة العامة اللي مم. قال فيها بايعنا رسول الله وسلم على السمع والطاعة في العص واليص والمنشط المقر فهو مم. لو دع شعب مصر إلى أن يقفوا ضد عداء الله والجيش كله حيتحرك بلد النواط معه أخذ بالك إزاي مم. فهي دي القضية إنما الإخوان لا يرون هذا ولك و... و... البايع ما زالت في مرسي وحتى لو وصل بطريقة غير شرعية وأصبح متغلب فلو السمع والطاعة زي ما كنا بنقول في مرسي لما مسك، مست محافظة المسؤولة في مرسي برطة قال كده محافظة المسؤولة قال كده في مرسي ليه؟ لأن محافظة المسؤولة تكفيري يرى الإخواني مسلم وما سوى الإخواني فكافر بالله العظيم هذا الفرق بالظبط كلام بالنسبة. واضح كله بالتكفيه وكلامنا واضح واستبنا و... واضح وطريقتنا واضحة مش محتاجه كلام كتير لأن احنا بنقول دلوقتي المزاهرات بتجيب كوارث وأقل ما يمكن ان البلد حصل فيها أزمة بسبب خروج الناس حتى لفرحه الايه ال... ال... تنصيب الرئيس م. طب احنا عايزين حد عايزين عمل عطول المزاهرات المظاهرات دي خلاص ممنوع خلاص واحد هنحتفل بترجمه 6 وبترته 7 و25 يوم الطرحه هتبقى بالطريقة ديت إذا كان دي رؤية الغرب فأنا ما يمنش الغرب في حاجه أنا عايز بلدي تنجح عايز بلدي تنجح فالمظاهرات دي تتعطي خالص كلها دي, دي شو مصلحته والبلد تشتغل هو ده المفروض انت قبلت ازاي صحيح. صحيح. فده احنا نقوله شرعا فلو وليه الامر ده على المظاهرات هنقول لا لأنه لا طاعة في معصرات لا تحاطر المخلوق في معصرات الخال وده اللي بقوله احنا انتو قلات الطاعة يا جماعة مقيدينها بي بالكتاب والسنة بالسنة. هو طاعت... لإنك نفسه مرض شوف بقى المتآمر ده عشان الوقت بيمروا بسرعة حنا كنا جايبين فيديوهات ديوهات فعادنا عشر ساعات بس خليكوا ديوهات <تصفيق> أنه خطط بفعل عمليات كبيرة داخل شعودية ومحبين في ذلك عن وصف القاعدة ليشعر كتنة بين الشيعة والشيعة منها ويشعر داخلة بالتعاون مع تنظيم الإخوان التي شارة من في كل منطقة عربية نذروا سرًا كلمة التي قلها خادم خلال الحرب المشائفين، وهو يهدي مصر على طول الثلاثين وهو يقول: لقد أنقذ الله مصر والعرب بمؤامرة لم يكن يعرفها سوى الله. كم كبير؟ لا كبير. مكالمة ثمانية وعشرين، -20 عشر مكالمة تراهمي على الأذان. هذه مكالمة على قدر خطوتها. لأنها تبع لكم باستخدام الديني بالتنكين للقاعدة والدمعة إلا أنها مكيرة الفضحك من الفضحك والاسترامة تبيها يطبط ورد المرشئات تعليم الشيحازم صلاحة إسماعيل ناهدة ورئيس الجنبورية تعليم خلق الشاطر أميرا من قوم المدالبين إبعاد السلفيين عن السلفيين لأنهم ينفذون أجنة من خائدية ويردوا رئيس المعظم قائدا السلفيون مرحلة من جندتنا ثم بعد ذلك سيتم استبعادهم وعودتهم مرة أخرى للشهر ستكون قريبة <تصفيق> لكن اخترنا ما في هذه المكالمة. الأمر الذي أخضر الظواهري لرشي وهو بد من اعتقال شيخ العزار وهو القياد المؤسس الكامل من يعني عن المسار ومن هنا أيضا نفهم أمرات على التمامي الأكبر وضغطين المظاهرات ما الله شفت كانوا ناويين على الازهر الازهر فيه نائب البلطجي يبقى نائب رئيس يبقى نائب الرئيس وخرف شاطر يرموا والمهندسين كلها كانت بتطالب بكده يعني الواقع اللي حصل هو كده وخده لك <تصفيق> اه هو بطلبه مديه دلوقتي بتاع الدور ولعله يعني مما يحسب الحزب النور ده احنا طبعا ضده عشان لما يحصل له انه ادرك انه سيؤكل قريبا قال لك اخلع نفسك منهم بسرعه امم فلحق نفسه اه ان عملوا ايه حطوا واحد منهم مستشار حطوا كده مستشار واتهموا انه خاين او ثاني فضحوه على الاعلان وقالوا لهم ماسك بيهم واحد وزين البيئه عشان لو البرد برطله يبدا يصفى سالبيه سالبيه يعني مربوطوهم وكيف يقولون محمد عبد المقصود أعدوا ايه ايه الخوانة السلفيين والخوان هو كان جنب ياسر مرهام الخاين اللي بيقول عليه خاين وعمل وكافر وعبي كفر فيه كان بقول بخن, بخن يا ابن المقصود جالس أوه. بين محمد إسماعيل وبين ياسر ياسة مرهام أخبالك الزوجة ده كانت مرحلة المصالح فيها الكذبة هباك بيبكنا مجد قبل قبل اه اه اه اه قبل اه ده بعد ما.. دا عطور ده بعد المرس امسك عطور دا عطور, دا عطور, دا عطور, دا عطور يعني مشتنى حد ده قد لا لا لا فضعي شوال مبدأ يا على الكنيسة بعد ألقضى وهل تعليمات الى بخصوص على الكنيسة والأقواط الذي في هذه المكالمة يجب وقفوه مائي الكنائس وعلى الأقواط تفال جزيع هما قلبوا اهري للمسوع ست حكومه من الات في سنين وعليكم دوله الناس في بلادنا في مصر على الاله سن اولا انا عايز اتكلم حاجه بخصوص الكنائس لاحظ هما بيقولوا ايه وفي الظاهر أوه. كانوا بيعملوا ايه مم. وكان لما حصل في رأس السنة لا ده بشارع ع طول شوف الإخوان علقوا تهنئه للنصارى بل... بل... ب... بعيد الميلاد بعيد الميلاد إزاي في الشوارع في مدينه نصر وفي القاهرة في كل مكان شايف أنا اللي عايز اقول لك ايه ان ساعة ما... ما تلاقي إخواني بيتكلم كلام في الظاهر يبقى اللي بيعمله في البطن ايه خلاف دي. عكسه على تمام زي هما لك هم اللي يعلنوا حاجة يبقى في البطن عكسه مم. لما يطلعوا بيان من اتحاد ال... الإخوان المسلمين اللي هو يقول عليه الاعلام ده يبقى هما اللي بيعملوه عكسه صحيح. صحيح لانه هما ناس كذبا الضقية بتاعتهم أشد من ضقية الشيعة شفلهم من أدي المكرمة أيضا يطلقت المعزو الأواني وسيده حول الإعلام المصري ويشرح لهم أن أمرت الإخوان على الإعلام إذ يكون مرسو للغاية يا ألينا الحق تتخذنا قرارة راضي عبد الله وإذا كانت الشياء الجديدة تحد من هذا الإعلام وفي القريب العادي سنورك هذه الكلارات وسنعقوبة ان شاءنا لأعالمية اسلامية كبيرة وخططنا وضع الزامنية كبيرة مقتنة من الطنبير الزامنية لأقومة القرارات الفوارية الاسلامية وليهدية تحطها لها كما ستكون هناك قناة الفوارية ثابتتنا ولرجال القاعدة ويمكن بث هذه الكلارة الاسلامية يتعلم من أشهار الدخولة حضر العام يبقى أنا أعزي الالالال الاخوة أو أو طول ال ال بتوع القاعدة أيامه باللاذقية لما راحوا فجر البرجين بتوع امريكا من المسؤول عن التفجير كان الاخوان بتنسيق مع الامريكان تمام زي ما قلنا في بداية الاخوان والامريكان وشرحنا الكلام ده تاريخ من حوالي سنة انت فاكر المخابرات اللي كان وراء التفجير بتاع البرجين الاخوان الامريكان يضربوا يعني عملية مضبرة كاملة في التنسيق بين أمريكا والإخوان من أيام حتى الآن مم. والخطاب اللي خلال هالكل وكلام وتكلم. مسؤولات قب يوم المديح مكلم. مكلم في عشرين واحد وعشرين ثلاثة عشر مكلم في عشرين واحد وعشرين ثلاثة عشر كان الأمير الأمر والرئيس لفت قالوا <تصفيق>: بيقولوا ممكن يتواجد لهالجي كان جنودي قائلا في سجونه طول انا ومسئله لو تبع هو طالب مسؤوليه شفت بقى بيقول عناصرنا كان لها الفضل في وجودكم خارج سجونه ايه لما طلعوا من السجون لما طلعوا من السجن شفت بقى ازاي اللي عمل الكلام ده مين اه اخوان معرضين لقاعده مع تنظيم القاعده مع الشيعة لان حزب الله حمس كت معاهم اه صحيح ومساندنا واجب ومطالبنا صغيره الافراج عن رجال القاعدة والمجاهدين في السجون العقرب مم. وغيرها من السجون ودعمنا بالمال والسلاح فين في لج في لج انا عايز بس اقول رسالة للشعب الليبي بالمناسبة الشعب الليبي دلوقتي انتم موافقين ان الاخوان الخوانة دول يكون لهم سلطة عليكم وحكم عليكم هم رفضوا كان دلوقتي هم رفضوا دلوقتي ايه اللي الاخواني لما انكشف سوءته وبان للناس انه هو ارهابي وانه بيخطط مع الارهابيين في قطر ومع الـ الـ الـ الـ الـ الـ الأتراك وفي مكالمة مسجلة بالوقت مزاعة نص ساعة بتثبت الحقائق دي بأطوان من ليبيا نص ساعة كاملة المكالمة المسجلة دي بتبين لك إزاي هؤلاء الناس بيخططوا لقتل الشعب الليبي والقضاء عليه تمام فهم عايزين أفتب إن اللي يقتل حكتر شهيد ويخطر مجرم تصور دي. مجرم فالشعب اللي جي دلوقتي نفس اللي حصل في مصر حيتكرر هناك لو هم سابوا الأمور ما فهموش اللعبة بتاع الإخوان المسلمين الآن برد كويس جدا جدا انت فيه دلوقتي حنسيبها للعلمانيين وما العلمانيين وما العلمانيين طلع العلمانيين أشرف منكم صدق الله حتى على أقل العلماني بخانوش الده بلد يعني أنا حرفت فاهم في قضية ان هو ما بيكذبش هو بيصرح وبيقول لك عايز حكم حدسي وبتاع فانا لما افهمه واتفهم مع قد قد يعود انما لا انتم فاهمين دين انت الاسلام وبصوره الاسلام لكم وانت العلماء اللي في العالم دول تاريخنا مش واحنا اللي كفار و... يبقى واحد بيدفع عن ربنا او واحد عالم عنده طالع مش تابع اخواني بكافر بالله العظيم خسيته صحيح صدقت والله بيدافعوا مش للليل ولا الشورى المجاهدين في هناك مطالب اخر ستكون على وسطا من اخوانهم من الاشقاء وهذا ما حدث الوقتال والخارج الاجابيون المسؤول في المصريين بعد ذلك وليفعل كان رجزة يملك سيطرة في ارامي الضوار تعقل هذه المكالمة دخل سينا 350 عائلة من عائلات التكثيريين وعائلات الوصفة تابعة لأحمد عشوش الى سينا وجرى تسجيلهم دعاء عشاط الملاك انهاء على ارامي المصري شخصيا حيث اذكرت المماكن واراضي الداخل سيناء كما الخطة المسجد في ذلك الوقت دردت السجن لفرج العربية ايضا لكن جرعت الاخران ترجع عن قرارها لتوثيل محبس لعدد من المعارضين والاعلانيين ان اعاد السجن ان على نصيحة المشاكل قال فيها إن السجن سيكون للمعارضين ولكن ولك الخروج كافة في أدي. في 12 2013 وكلمنا عبد الرحمن دي بقى مهمة جدا عبد, عبد, عبد الرحمن من امريكا اه شوف هم الزواهر بيطالب مرسل الافراج عن مين عمر الرحمن بالتدخل الافراج عن عمر عبد الرحمن فشوف هو لما كلم الامريكان عن الافراج عن عبد الرحمن امريكا طلبت منه ايه طلبت منه ان او جزء من سيناء يبدو الامريكيا جزء منين من سيناء من سيناء والاسرائيلي ياخدوا جزء من سيناء طورتين اسرائيل ها... في سيناء ووافق ان يبيع لهم سيناء اسمه هشام محمد ليه كانت تاكل العيلة بتاكلها ما معشو... هشام شو... شو... ورثها انا بقول لك ال... ال... الكلام على ايه هي على هي. على القدس رايحين بالملايين وايه وك... يا جماعه ما تكذبوش على الناس هذا الخطاب لم نس... لم الناس في السنة حاجه يعني ده خطاب <دغدغت> العواطف ماضحكش شوف يا محمد دارت هذه المكالمة عن عمر عبد الرحمن فقط لأقلها يقول دارة الامرسي أقل بالإفراد عن الشيخ عمر عبد الرحمن مضغط على أمريكا ليفعد عنه وأبو موافق طبعا لكن ما كون عن عمر عبد الرحمن والذي كان يستهفع عن على الأجهزة الأمريا رسالة التام وكشفت الأمريكا ترتصابات للباشرة عقب المكالمة مع مسؤولين أمريكيين وكيف المساعد عن صام الحداد من من التفاق عن عبد الرحمن وتقديم تنازلات كبيرة لأمريكا تتمثل في زيادة أولاد حفظ السلام الدولي في سيناء وست لا يعد من أكيد داخل سيناء القادمين من أسه والسماح الإسرائيلي بزرع يستشعرت على الحدود مع مصر ومع أن أكيزة السيادة على ذلك المخطط وأحبطت السرطة <تصفيق> دي بقى ليه الاستخبارات ليش وكان ماسكها مين السيسي زعته عشان <تصفيق> كده هم ده يفسر مدى الحقد والغل والضغيل على أي ده <تصفيق> ما هو دلوقتي الناس بيبيعوا بلد ماذا تنتظر من هؤلاء يا شيخ يا محمد ]borah. والله دكتور محمود المكالمات دي صادمة جدا وان كان الملفات دي موجودة بالفعل لا كلها صوتية موجودة الان في المحكمة كأدلة إثبات ويدانة للمرسي في الخيانة طب انا عايز اقول حاجة بقى واحنا على الهوا كده اذا كان اذا كان هذا الكلام ثابت وموثق على من كان في مصر ايه رايكم الكلام ده ايه رأيكم في راجل بيتآمر على الجيش بتاع بلده وبيبيع البلد للناس عشان يجي يسمح الله ما اقصدش دي لعلي يعمل ايه, إيه؟ بيقولوا هو عمل ايه عمل عمل مكيسه دي التورطه لسه حاجة ما عملهاش يعني فيها حاجة لسه ما عملهاش يا دكتور محمد هذا أصابهم بهستيريا حتى الشيعة نفسه يصيبه بهستيريا كل واحد يقول لك يعني الشعب يقول لك شوف تخيل نقطة واحد بعتها هلا قبل التاريخ قبل الهوى على طول م. بقول خد دي ايه الطازة م. ايه اللي موجود فيها واحد شيعي بيدي لنفسه كرامات ان انا بعمل كذا بحرك كذا وبعمل كذا حتى لو طالف الامتحان راح يشتيله وقول لي يا مولا زي اللي بزيع المقطع دي مم. بيسموه الملة يا ملة انا انتحان صعب فيبين لي الالم وقول له اكتب الالم ديه فالالم ده هو اللي بيكتب اجابة الايه ده يجيب الدرجة يقول له هاي مش عارف يمسك الالم يكتب اي حاجة مرة فالالم هو اللي يفط ويكتب <تصفيق> للتصل العام ده بصوا يا اولاد دي نكتيه بتضحك الناس شويه لحنا. ده الواحد شيخ ابو شيخ قليل يعني كان من الناس دول هو في سنوية ده بيدرس ده ده الأول لا ده الاول والثاني لا ده الثاني اللي هو في بتاع السيسي انا عايز نسمع الاولاني بتاع الألم، الألم الألم هو، هو نفس الرجل هو. هو نفس الرجل، هي ما كبير، شوف ازاي قال <تصفيق> أنا ما سمعناش من الأول، ما علشش السنة من الأول. قال لي امر قال لي انا عندي قلت شنيني مش دائري قال لدي عندي غدا اختبار جدا صعب بس يعني ما فكر قال لي لا يعني ما في فك يعني ما فيش حل ان كده تعرف تجاوب من يعني فكة مش عم مش في حل فكة. حل يعني أوه. ما في فك قال له لا قال لي سيحن نخلق قال لي فك يدل على الالم اخذ دلع القلم اعطيت القلم ملعقه ملعقه سالقلم طلع على القلم يا اعطيتني ياو جاري ايش هذا القلم جاري جاري مع الذرطيه جاري يقول قال لي بدي فقالت اللي عشان الانضبار من الانضبار قالي قدها شخص اختبار قالت زين قالي الانضبار جد ومو علم مو انا اللي حليت فقوله ومال <تصفيق> مين اللي حل قال الزرم اللي بدي ثم اخطأت خلاله دي في صباحا يكتب بالغ على على في لاختبار الانجليزي واختبار الفيزياء واختبار الرياضيات الوقت القلم بقى يكتب لحاله اختبار الفيزياء واختبار ايه اه اللي تداول الرياضيه لو جبنا راجل المجرم ده هنا في الثانويه هيحل وشوف سنه العامه اليوم شوف بقى علاقه الموضوع بالسيسي اه شوف يا طول محمد هو نفس الراجل ده هو نفس الراجل ده فكان هناك في نعم فهو بيقول لك بقى هنا في في وده مدرس ولا ايه ام اول ايام قليله كنت في مع كان ناعل يدرس اسمه مصطفى النبيل فكان هناك في نعم ايه اسمه ياسر بالإباني سيد هم تعلم بالإسباني سي. سيد فأرأت من أكبر أنه جاءت لكم معاي الكلمات أنا أول كلمت دائما أتمنى الوقت فصلت للغروب يس وي ولي يسيس <تصفيق> يسيس يا سيس سيس سي. كلامك يا فؤاد طاله يا ولا قال لي <متصفيق> يا قال يا علي السيسي الزعتاع رئيسا لجمهورية مصر الجمهوريه المصر العربيه الله الله كده يفرخ حاجة عن تاني خوني ودي حصلنا ماوس حاسس لس لس بعد كعفة بتوني سوبر دكتور محمد بقى القصة اللي, اللي اللي حصل مبارح في غزة آه الغاز عندهم الغاز عندهم يا دكتور محمد أوه. وصل الى درجة ااا صعبة صعبة جدا خلاص ما ما أصل لمرحلة ال الهستيريا الهستيريا معنى الكلمة فعند اللقاء في غزة المؤتمر ده اسمه ايه بتنينه الجزيرة ان كانت شارة رابعة لقاء للحركات الاسلامية تحت شعار فليسقط رؤسان الدم رؤساء الدم في مصر وسوريا والعراق, والعراق. لها الجزيرة مباشرة يعني افهم من كده ان الاخوان بيسندوا داعش ارق هم الوقت هم, هم اللي دلوقتي دلوقت وبيعلوناها صراحة امهو بيعلوناها صراحة ان احنا هنوقف او هم اللي شغالين دلوقتي للتخطيط لرؤساء الدم على حسب زعمهم فهم اللي وراء البلاو اللي بتحصل في عراق الجراء وهم ممكن. اللي وراء اللي البلاو اللي بتحصل في مصر وهم اللي وراء تخطيط للانتقام وعلى فكرة الاخرين بأظهروا شو كده انه هم اللي وراء تخطيط الشديد للانتقام من السعودية والامارات والكويت ولذلك لابد إن الحكام في الدول يكونوا مستقزين بال ال ال الأذه والأمر ذا إن الشيخ بتاع الأقصى اللي كل شوي بيكلم باسم الإسلام أوه. اتقلب يعني كشف, كشف عن وجهه قلت إذا كان ده بتاع الأقصى أمير بتاع مكة والمدينة أوه. عبد الرحمن السديس اللي طالع علينا هو الشيخ الإسلام اللي بيصلي بيومك محمد صلى الله عليه وسلم أسوأ من ده وحيد اليوم لحتو في ده إمم إذا ود الفرصة بز إذا زواج... باستنى الفرصة الخيانة هتيجي منه من أم سادي شوف هنا بق بس... قياسا عرقل درس ده إخوانه ده وعمه والأخواني وإحنا كشفنا إنه إخوان كشفنا إنه هو إيه إخوان يطلع إنه مش إخوان حتى لو هو حتى لو يطلع حتى هذا لو... المكان علامات علامات ظهور البراء من الإخوان ومن فكرهم ومحاربتهم مش موجودة في الآية دول لازم تظهر فيه مم. شوف يا سيد محمد جلس الحكام فرفعوها عالية لا لشيء إلا لنغيبهم. شيء شوف بالها وش بقول إذا على. تغيبها أولئك الطاغيت. إن كانت شارة رابعة. وتغيب هؤلاء التراغيد وتغيب هؤلاء الحكام فارفعوها عالية بس عشان تعرف ان بتغيب حماس حتى الان هم, هم. هم الان بتع... بتعاونوا مع فتح في القطاع قطاع غزة والتاني اسمها اي اخر فتح اي الضفة وغزة فيه في تفاعله في الضفة الغربية وفي غزة القطاع حماس راحت هناك في الضفة الغربية هناك على أساس تتخفى مم. وتشتغل بالمكر الكبير اللي حيدمر فيه الأردن ويدمره فيه ويقدروا من خلال يتسلل للسعودين مع بتوع داعش مم. اللي هي حتيبها دولة إيه؟ لأن ين... دولة الإخوة الحور مصريه صحيح بيسميره بصعب اهي الحور المصري خلاص مم. فهم دلوقتي كلهم ما توافقوا مع فتح في الضفة الغربية إلا لكي يتحركوا بطلاقة حتى ان بعضهم بعض الناس اللي كشفوا الفعال بتاعتهم واحد بتصعليه بس تقريبا المكالمة قطعت لانهم اما قطعوها وعملوا فيها حاجة بيقول لكلامك مصبوط عنهم تماما هؤلاء تجار مخدرات ماشي م. تكلم عن اخوان بقول تجار مخدرات كذبة عند الوسائق اللي دينهم والوقت دي حولهم ان هم يتخلصوا منه يقتلوا رابط بص علي دوب دي او نص او ديئتين وانققع في التصار بس ايا كان ربنا سبحانه وتعالى انا ساعتما شفت التعديل ربنا سبحانه وتعالى فضحه وبين نواياه وكشف عن اللي احنا قلناه انه صادق وان اللي احنا ذكرناه فيما يتعلق بالمؤامرة على السعودية مزبوط تصريح واشياء عجيبة جدا جدا جدا يعني اهل الباطل يعقدون مؤتمرات وندوات صراحة انه الحق في السعودية يسكتون وانتظرون الله أنا علمت والله الأديسندو بحاجة عجيبة صحيح يعني لاي شيء إلا لنغيبهم, لا بس لا إلا لنغيبهم. لنغيبهم. نحن نغيب الله راضي واحد ونحن مع النهضة ونحن مع الشرفاء في كل مكان نحن لا نرث لن نمسا لن الرئيس الشرعي المنتخب لمصر حبيب كلبنا كل خليه سيد مع استادنا ومعلمنا دكتور محمد برسي. فان كانت هذه الشارة تغيبهم فارفعوها عالية فانطراها الدنيا كلها كلنا مع رابعة الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ولله الحمد, أكبر الحمد, أكبر الحمد <تصفيق> شوف أكي قلتون محمد اللي موجودين في القاعة دي داخل فلسطين في عرعرة فلسطين المختلف تحت إسرائيل أخبرك إزاي؟ ده الحجم الحقيقي بتاع الإخوة يعني مش اللي موجودين كده ناس جايين يشجعهم لا ده جايين بالأمر زي ما انتعارف أسلوب الإخوة البيعة تنزي بالقطلة اه هم جايين على اعتبار انه هم دول اللي ظهروا الصورة الحقيقية اللي عايز يعرف الإخوان اللي موجودين في فلسطين أهم اللي موجودين هناك ويمثلوا قيادتهم أهم ودول اللي جايين واخدين فلوس المسلمين وكل واحد منه زل الورد كده ايام ما كان مرسي طالع في ميدان التحرير وكل اللي حاول منه دول الاخوان بتوع مصر كلهم كل واحد هتلاقي عليه اصدار امانة بالفلوس اللي واخدها من مين صحيح من الاخوان زي ما بان دلوقتي احنا عربنا بنت غرروا بها من من, ربع من الناس في ربعة اللي هي البنت اللي منكم النور هي اختها الاثنين توقم كل واحدة واحدة مناقه قالت خليتهم عشان كل واحد تاخد ميتين جنيه في في اليوم عشان يزعلوا طوب والاخر استغلواهم في ما يسمى بقال النكاح واعتدوا عليهم وبيهدلون ورموهم من الظر التاني. أوكي. وزيها. ال ال ال ال اللي اللي تسجل معه حوالي عشرين ديا هي أفضل من كده. بس احنا زعنا اللي هو يتناسب مع القناة وكده يعني. استغلوا السوزق والعم من الناس يدوم فلوس علشان رسالة معينة يعملوها. مش تعبير عن دين ولا عن اسلام وأنا أقول لك ما كلفهم بهذا. لكنهم فعلوا. ما لم يأذن به الحق سبحانه وتعالى شوف هل أنتم مهمة العالم كله وتعلم الدنيا كلها أننا نسير ثابتين خطأ نحو تحقيق الحرية لنا ولغيرنا فرية اللي تتكلم عنها <تصفيق> ومرادنا مطلب إنساني حرية عبالة كرامه إنسانية توفير الفرص في العيش الكريم لكل فرص لمين اللي انت سبتوها في مصر فرص لمين اللي انتوا انت أخونتوا فيها البلد ده سجار دين شوفوا الكذب هو ينضح بالكذب ده مين ده واحد والله ما اعرف من انا حياته يقوله ده فلسطيني تبعهم. واحد العبور <تبعو> قضع التبيعية لكل اجنبي بناء اقتصاد مستقل بعمر فيه بعمر فيه زياني لا تقول مستعبزة لا لشرق ولا لغرب وقسما بربي قسما بربي قسما بربي سيتحقق ذلك قريبا ان شاء الله مش بعمل كلام مش بعمل كلام علينا وبعدين بقى موضوع قطع التبعيه في غير المسلمين لا ده هو بتهم ايه بتهم ان السيسي هو اللي خاين الامريكا وخاين بلده ما اعرفش يا مرحبا يا مرحبا استاذ احمد اتفضل اتفضل <تصفيق> استاذ السلام عليكم وعليكم السلام اتفضل يا حبيبي <تصفيق> ازيك يا فضيله الشيخ يا مرحبا سلاماتي وتحياتي للدكتور محمود الله فضل صدر انا في ليه سؤال عادة اسأله للدكتور من فترة كده صدر السؤال بتاعي هل نخشى على الاسلام من الكفار وغير المسلمين ام نخشى على الاسلام من الاسلاميين المتعصبين في الوقت الحالي ده انا اتمنى الاجابة تكون من منظور ما حدث مع النبي عليه الصلاة والسلام وما حدث مع بعض الصحابة في عهد الصحابه والتابعين طيب ماشي نجيبك ان شاء الله ماشي. قبل ما نجيب الاخ احمد انت دلوقتي مفيش يعني انت قبل ما توصل الحكم احفاد القرده والخنازير ومش عارف ايه والكنا الصهيوني وشويه بقى بالماليل على كتب وبعد كده بعتت خطاب ما يبعتش لخادم الحربي ايه حبيبي المخلص حبيب يعني من ضمن الكلمات اللي فيه استوقفتني بقوله أرجو لك الحياة الكريمة في أرضك يعني انت كده بتعترف ان دي أرضه مم. خلي بالك حبيبي الميريس دي موقع عايز من عرب حده ولا حلال لك وحاضع لك هو كده هو عايزك تفسر اذا هو عمل حاجة مخالفة للشرع فتوضعه في مخالفته ليه لان غرضه كويس ايه نحن نقدر نقرر الاموك نخلف الشرع زي ما احنا عايزين وما تعترضش ليه لان احنا نيتنا كويسة نقول ديمقراطية ويبقى الدستور ديمقراطي نجت من ايه حلال ومصافر وده محمد عمصوبه كده انما نجت من لو لا وشيخ قال كفر بس هي. انما لو جت من من حد تاني غير الاخوان يبقى كفر. ده لكم ديمقراطية ازاي لو لو صراهوا نصوص القرآن والسنة في الدستور المكبل بي طرام الجعل اخواء من قولك اهو اهو اهو ده بقى ايه العدو الحقيقي اهو ليه بقى العدو الخارجي هو اما يجي الشيعة مثلا يقولك ايه احنا عايزين ان تبقى واحدة، والشيعة يقفوا مع السنة ضد الكفار بلا منطق الاخوان نجتمع فيما اتفقنا علي مم. الكافر لما يجي فانا عارف انه كافر عدوه الظاهر، اليهودي لما يقول عارف انه يهودي ودي سؤال انت عارف الاجابه على لما نصراني يجي عارف ان هو نصراني ده اجابه على السؤال استحق الخطر الاخطر, على, الاخطر على الامه العدو الظاهر بتاعها ولا المسلم اللي هو ضال زي الجماعات الحزبيه يعني هو اكتر يعني انت لما بتشوف مثلا احنا بنبقى عدين ساكتين فلما تلاقي زكريا بطرس عامل قناه او مجموعة من النصارى عاملين قناه عدين بيطعنوا في النبع السلام الصلاه وبيطعنوا في الاسلام وبيحاولوا يجهوا صوت الاسلام اني حرب ورب سهل جدا انه وقفه انما لما واحد يجي يميع ديني ويخربه ويهدم اركانه ويجعل الكذب دي والنفاق دي ويبطل النصوص دي ويجعل الشرع المطهر عبارة عن نجاسات غربية مقدمة عنده على ما جاء في كتاب الله وصلني رسوله وتقول لي ايه بل عليهم دين اقول لك لا. لا اخطر, أخطر عدوه لي وبتكفرني وبتعن في ظهري وبيستنى الفرصة شوف هو في المكالمة بتاعته مع الظاهر اسمه مرسي بيقول لك السلفيين مرحلة هنقضي عليهم آه. اه الحديث بيقول ان اخوف ما اخاف على امتي الا ام المضلين كلام المضلين لا. يعني فعلا الطعن من الداغه الدكتور اخطر بكتير فهو اخطر واشد على الامه الاسلاميه حتى من الكفار نعم ليه ندكم ظاهرة ظاهره انما دول في ظاهر الامر مسلمين ومعانا وكده كده هما بيكيدوا دلوقتي من, من اين كان يؤتى الاسلام يؤتى من قبل المنافقين أما الأعداء فربنا سبحانه وتعالى يعني بيهيئ الأسباب بأقل ما يمكن لنصرة المسلمين على الكفار دكتور الدكتور محمود ده هم بالفلسفه وبمنهجه الباطل يعني أنا واحد للأسف كان على المنهج راح سعود راح السعودية بقى إخوان راح السعودية بقى إخوان وعلماء السعودية أنتوا ساكتين ليه أنتوا مخترقين وانتوا شحسين فبكلموا على المسلمين فيسبوك وكده فبقوله يبقول الإسلام مش إسلامي حكي لدينا كل شرعي طب مرسي عمل واحد اثنين تلاتة اربعة فاردو ليه فعل ذلك كمرحلة من أجل خداع الناس ثم سيطبق شرعبك يعني حتى الملهج هو, هو ده المشكلة طب محمد, محمد بيقول لك فيه ناس أعرفهم إما يكونوا من الجيران أو بعض الناس الأقارب تلاقي واحد منهم إذا ما تقول جاله عامة بصر وعامة بصير هتمن مع بعض قاعد مع واحد إخواني أو قريبه أو صاحبه أو شبه ذلك الرجل تغير وأصبح دلوقتي الكافر بالله هو السيسي والمؤمن بالله حقا هو مرسي ومش عايز يسمع منك ورطيك هم بيوصل الناس لدرجة أن يقفل عليه كل مفاتح الهدايه بقولك الحاجه عشان نكتب بقى الحلقه تعليم لسه احنا قدامنا احنا كنت عايز اشوف احنا مع بعض لسه الحلقه دي محتاجة وقت اكبر كده ما عندناش حاجه وقت واحده اخوانيه واحده هتجوزها امم دي مش نكته ده والله حصل فابوها عاوز يجوزها لانها كبرت السن وطبعا انت عارف ان الاخوان بيتجوزوا اخوان خلي يخلفوا من اخوها اخوات <تصفيق> <تصفيق> او اذا الامور ضاقت بيجوزها واحد يمكن السيطرة عليه فالبنت لانها يعني جمالها محدود اعطل جواز عدد فجالها واحد لا ينفي الجماعات ولا غيره فراح يقول له انا عاوز جواز بنتك فقال له انا موافق وشعرف ايه فالبنت طلعت انا بس بشرط اللي بحكيه ده يعني واحد قريبها ادخالها ازي كده له بشرط لا تمنعني من مشاركة في المظاهرات ولا اتصمت دي شرطتها اي مظاهره انا فيها اي اعتصام انا مشاركه فيه وبعد بقولك فوق زوجي فطلع كده ومشي فرأي بيقول له ايه انا معرفشك بيقول له ابو البنت اه انت قلت لهم يا البنت قولي ده كده وانت ما قلاش عيب سبح حاج وحصل ومشي فرايد بيقول شو لي شوف البنت من وقاحتها وقول لي تطلع تقول انا اشترط على الراجل ان انا المظاهره دي اطلعها بس قال ما نقول سبحان الله تربيتهم تربيت سوء بيلي عنك يا ذهب محمد أنا بس قبل ما نختم لإخوانهم دقيقتين عشان بس لك حاجة ما عايزة توصل الراجل اللي هو ماسك المسجد الأقصر أنا كميش نعمله حلقة واحدة لا ما احنا هو محتاج حلقة واحدة في كلامه اللي قاله أوه. إن كلامه ده يكشف مصايب السود فمعلش إخواننا حيوعدوا معنا دقيقتين ثلاثة أوه. السلام عليكم ورحمة الله هو, بيت بيت. هو دي ايه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد فبداية ترحب بجميع الإخوة والأخوات ثم باسمكم جميعا باسم كل أحرار وحرائر القدس وأكناتها والمسجد الأقصى المبارك وأ نرسل تحية إكبر إلى كل يهودنا الذين صنعوا الربيع العربي خراب العرب في تونس إسماعيل وفي مصر وفي ليبيا وفي اليمن أنا بس عايزة أقول التحية دي برضو ببعثة عبد الرحمن السديس لأصحاب الصورات والربيع العربي ببعثة الشرين اسمها بدون محمد مالش وفي سوريا وفي العراق ونزلنا نحييهم لأنهم بالأمس صنعوا الربيع العربي واليوم يقفون في وجه الخائنين المتآمرين على الربيع العربي ولذلك المباصرة نأكلها علنا على خطبة الرئيس المزيف السيسي الله أنت المزيف التي سمعناها الآن أقولها علانية سي سي سي مرسي رئيسي رئيس رئيسك انت <تصفيق> سي سي سي مرسي رئيسي, رئيسي سي سي سي مرسي رئيسي مرسي رئيسي ده مش كذاب أو أنا هو فلسطين طب وقتك إزاي المفترض يكون عباس هو رئيسك لا وكنه اكون هو افكر حيثانية على اعتبار انه تابع جماعة الإخوان ودي والي من ولاه الإخوان فبيدين له بالولاء ما هو مرسي والي في مصر اذا هو قال سي سي سي مصر رئيسي كذاب ايوه هتلاقي عبد الرحمن السيسي هيطلع برضه يقول لك سي سي سي, سي مرسي رئيس مش عبد الله ايه ده محمد هم لا يرون الملك عبد الله ولي أمر شرعي لهم ولا يرون عباس ولي أمر شرعي لهم عشان كده بقول ده قصده ازاي يحتل المساجد الثلاثة بفكر الاخوان سواء كانوا سررية او بنائية قطبية في مكة والمدينة ادارة الحرامين اخوانية في المسجد الاقصى ادارة الحرامين طلعت وقالت احنا ايه المسجد طلعت قالت احنا ايه سي سي, سي, سي مرس رئيس انت بلعزي واحد يقول انت مصري يا لا مش عارف بالله انت مالك الشيخ <تصفيق> الجسية بصريحة مش عارفين انت مالك انت مالك ما بتخليك ترى عند عباس ولا ابن هديه بتاعت مش عارف والله <تصفيق> لا ما بعرف في حياه ما حضرش ده مش صحيح فما الإخوة الاخوه ده بيقولك تسمع كلامه وتدي له ما وكف على كف ما كانش نسيب راجل ده يعني الوقت الجماعه و... نقولوا خلاص يعني اه ان الله تعالى كلنا تابعنا بحسره وألم انتخابات الدم التي فرضت على مصر المحروسة الرئيس المزيف السيسي وفرضت بس فاكر انا عايز بس اقولك الحاج على ما ينم هذا المؤتمر ان تلقي الجزيرة اللي كان امير قطر بيبارك لمن المشير السيسي, المشير السيسي. فتقولوا ايه في القناة اللي انتوا بتنشروا فيها اذا كان رئيسها ورئيس البلد بتاعتها بيبارك للسيسي في ان هو الله بي لا فعل ذلك تقيا اه شفت بقى ازاي نسأل الله ان يحفظ مصر وان يحفظ المشير السيسي وان يحفظ ولاة امورنا وولاة امور المسلمين لا سيامة بلاد الحرمين بحفظه وان يجنبهم الفتن وان ينصرهم على هؤلاء الاوبارش راجل جاءت في النسطين و... هو في امام في, في القدس في المسجد الأقصى هو ده يعرف حاجة عنه ده شكل امام قدس تأخره ويمسك مع الشيخ الطاروتي كده كلام عنه فقوص حدارة الغريب في القمر بقى ان ده يمكن اسرائيل من القدس هو فعاله بعملها دي من اللي بعملها دي اذا زكا... كان الكذب والنصاء و... و... والطقية والدين بتاعك اللي هو النصب ديه انت بتسمي الكلام ده هو الدين وان عندنا دين به عم احنا يعني معلش على اجتازنا الوقت ان شاء الله يعني تعودنا ان احنا نكمل مع الرايل ده في حلقه قادمه ان شاء الله هو محتاج كلامه فعلا ثاقب في نهاية هذه الحلقه بنتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيله الاستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني المشرف على حلقه خاطر بصيره دكتور واسعدتنا الله يحفظك وراقي اخلاق معلش في حلقة دي ده والله, ده ده دي والله احنا من وربنا يعيننا ان شاء الله على ان نشرفه ربنا, ربنا ويطيل عمرك في طاعه الله الله يجزاك الله سبحانه